لا يصلها إلا الأشقا، الذي كذب وتوالى، وسيتجنبها الأتقا، الذي يأتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى.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 ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيم فآوى، ووجدك ضال فهدا.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 فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرَّ تَفَعَّصَب وإلى رَبِّكَ فَرَغَبَ